بسم الله ما شاء الله لا يسوء الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصح السوء الا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة من فمن الله بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله أدم الصلاة على الحبيب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 وتطوف بالرضوان تنثره على كل القلوب أدعو الإله كما تشاء بها تجده يستجيب واطلب بها ما ترتجي منه تنل اوفى نصيب الله الله فصلاته نور وطيب انفاس جنات مفاتح رحمة نغم حبيب تسري الصلاة على النبي تسري فتبعث بالندى والري. للروح الجديد وتطوف بالرضوان تنثره على كل القلوب ادعو الاله كما تشاء بها تجده يستجيب واطلب بها ما ترتجي منه تنل اوفى نصيب الله الله والملائكة الكراك على الحبيب وأنا لمن صلى عليه الخير والمدد الرحيم إن الصلاة على رسول الله شمس لا تغيب إن الصلاة على رسول الله شمس لا تغيب وحاشى يضام من استجر بها وحاشى أن يخيب فإذا دعوت الله فإذا دعوت الله في أمر عظيم أو عصيب فابدأ دعاءك واختتمه بالصلاة على الحبيب الله وصل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله وصل على سيدنا تطلبون من المختار معجزة هل تطلبون من المختار من المختار؟ يكفيه يكفيه يكفيه شعب من الأجداف أحياه من وحد العرب حتى كان واترهم إذا رأى ولد الموتور آخاه كيف كانوا يدا وكيف كانوا يدا في الحرب واحدة من خاضها باع دنياه بأخراه من خاضها باع باع دنياه بأخراه سن المساواه سن المساواه لا عرض ولا عجم ما لمريء شرف إلا بدقواه ورحب الناس بالإسلام حين رأوا أن السلام وأن العدل مغزا وكيف كانوا يدا وكيف كانوا يدا في الحرب واحدة من خاضها باع دنياه بأخراه من خاضها باع باع دنياه سن المساواة سن المساواة لا عرض ولا عزم، ما لمرء شرف إلا بدقة عظم، ورحب الناس بالإسلام. وحين رأوا أن السلام وأن العدل مغزاه يا من رأى عمرا تكسوه بردته يا من رأى عمرا تكسوه بردته والزيت اضم له والكوخ مأواه يهتز كسراء يهتز كسراء يهتز كسراء على كرسيه فرقا من بأسه وملوك الروم تخشى من رآ عمرا تكسوه بردته يا من رآ عمرا تكسوه بردته والزيت أضم له والكوخ مأواه يهتز كسر يهتز كسرى يهتز كسرى على كرسيه فرقا من بأسه وملوك الروم تخشى سل المعالي يا عنا إننا عرض شعارنا المجد يهولنا ونهواه سل المعالي سل المعالي عنا إننا عرب شعارنا المجد يهوانا ونهواه هي العروبة لفظ إن طقت به فالشر والضاد والإسلام معناه هي العروبة لفظ ان طقت به فالشرق والضاد والاسلام معناه فلهم عالية عنا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 هي العروبة لفظ إن طقت به فالشر والضاد والإسلام معناه نصلي على رسول الله الله فما على سيدنا محمد وعلى آلِهِ وصحبه وسلِم <تصفيق> الله صلَّي على آله محمد وعلى وصحبه الله صلَّي على آله محمد وعلى آلِهِ وصحبه بالله سل خلف بحر الروم عن عرب بالأمس كانوا هنا ما بادهم تاهو، فإن ترأت لك الحمراء عن كثب فسائل الصرح أين المجد والجاهب؟ وانظري نفس. وسائر صخر مسجد زاع بناه لعل الصخر ينعم ونزل دمشق وسائر صخر مس. ويجدها عم عمن بناه لعل الصخر ينعاه وقف ببغداد وابحث في مقابرها علم امرأة من بني العباس تلقاه هذه معالم معالم خرس كل واحدة منهم قامت خطيبا فاغرا فاهد اين الرشيد وقد طاف الغمام به فحين جاوز بغدادا تحدى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 جاوز بغدادا تحداؤن. اني لا اعتبر الاسلام جامعة للشرق. اني لا اعتبر الاسلام لا محضدين سنه الله <تصفيق> أرواحنا تتلاقى فيه خافقة كالنحر إذ يتلاقى في خلاياه دستوره الوح والمختار عاهله والمسلمون وإن شدتوا رعاياه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى الهدف وصحبه وسلم اللهم صل على دي دي الاكوا فانبعثت غرق الخمائل بالتسبيح والنغم الله بمولده الله الله فانبعثت أرق الخمائج بالتسبيح والنغم واهتزت السدرة العصمار وابتهجت والعرش يزهو كزهو اللوح والقلمي فخر الوجود وخير الخلق في نسب أثمى من النجر أو أنذى من الديم نالت حليمة عزا من رضاعته وقومها جديب العنش والعدم تناست الاجر موفورا وقد رضيت دون المراضع بالاقلال واليتم فاصبحت في يسار بعد عسرتها وطاوعتها ضروع الشاء والنعم آيات فض آيات آيات فضلت سرت فيك مع جايب غاء فأظهرت ما لهذا القدر من أعظمك قد شق صدرك تطهيرا وتكرما واستودع النور من علم أو من حكم. وقد تعهدك المولى بعسمته حتى على الاخلاق وعال جيبا منه ايات, ف... آيات آيات فضلك سرت فيهم عجائبها فأظهرت ما لهذا القدر من عظمك قد شق صدرك تطهيرا وتكرمة واستودع النور من علم ومن حكمك وقد تعهدك المولى بعصمته حتى حديث على الاخلاق ال هذاك المولى بعصمته حتى ربيت عن الأخلاق وعن مبي أنجبت للدين والدنيا عباقة بالأمس كانوا. رعاة الشاء والنعامي وجئت بالعلم أميين ما درس، فأصبحوا سادة الأعراب والعجم وإن قلبي وإن قلبي ما جد الهيام به في غير حبك الله اللهم ارزقنا حبه الله يا اكرم الاكرمين ان قلبك وان قلبي ما جدل هم بي في غير حبك اللهم ارزقنا حبه يا أكرم الأكرمين. ما جد الهيام به في غير حبك بعد الله لم يهمي وما ظننت بربي غير مغفرة ما دام حبك في روحي وبين ذمي يا رب وحّد صفوف المسلمين يا رب وحّد صفوف المسلمين يا رب وحّد صفوف المسلمين ولا تخذرهم اختلاف الرأي والكلمي وارزقهم النص والتوفيق وابني لهم من التآلف مجدا شامخ وز القمم وزجنا في فراديس العلا كرما فما عقِدْناك إلا واسع الكرمِ وصلِّ ربك على الهادي وعترته والآل والصحب والأتباع كل ذي ما حن قلب إلى ذكر الحبيب إلى ذكر الحبيب وما هز المشاعر ذكر البيت والحرم، صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلمة. حياتنا ملاذنا حبيب ولنا عز وجل. حياتنا ملاذنا حبيبنا ولنا. فمن من أرضي موضان من من أبدي ما تفض من يفسر ورحم إليك يا رب العباد بأوزار وجل والفرادي عسى عفو يبلغني الأمان عسى عفو يبلغني الأمان فقد بعد الطريق فقد عدى الطريق وقل ذادي وأنت وسيلتي وإليك قفضي ومنك مسرتي ولك القيابي أتيت إليك يا رب أتيت إليك يا رب. وقد بعد الطريق وقلبا لي وأنت وسيلتي وإليك قصدي ومنك مسرتي ومنك مسرتي ولكن انقيابي فإن أقصيتني وقطعت حقلي وحقك لا حول عن الوداق فجد بالعفو يا أولاي فجد بالعفو أجد العفو يا مغمال وارحم عبيد الضل عن طرق الرشادي وقد وافى ببابك مستجيرا وقد وافى ببابك مستديرا وقد وافى ببابك مستديرا يقاف من القطيعة والبعاد يا عالما يا عالما بالسر والإعلان يا من حفظ محمدا وحبيبه في الغار يا ذا الجود والإحسان ما جاءك قلبي خاشعاً في الغار يا ذا الجود والإحسان يا من إذا قلت يا مولاي يا من إذا قلت يا مولاي لباني وقال أخبل فإن العفو من شان يا واسع اللطف يا شأنه يا واحدا ما في فرّج كروب العالمين فرّج كروب العالمين فرّج كروب العالمين جميعهم واحصب علينا نعمة الإيمان يا من بهذك أفلح الصائم؟ هذه عضاتك للقلوب ببراء. يا من بو عست إلى خلاقي رحمة. أنك رحمة وضياء غلب الدهور بقاء ما شيته وحكى البدور جبينك كالعضاء وكن عفا تقول فتغتزي من كل حقوق العلماء العلماء وعدلت, فيها وعدلت فيها فأستوي في امر الهباء وعدلت في امر الهباء فيستوي في وعذلت في أمر العباد وعذلت في أمر وعدلت في أمر العيبات، فاستوى في ذلك الفقراء والأمراء. يا نبياً يجل عن كل وصف قد تعالى نظامه وسماه يا يا نبي يا نبياً يجل عن كل وصف قد تعالى نظامه وتناها اطمض المادحون فيك واحصوا معجزات علوت لو احلاها والمخصوص منها بحوظها عالواها يوم كل يقول نفسي لكن يوم كل يقول نفسي لكن لكن أنت تكفي في نفوسنا في عروقك يا شفيع العروق في يوم لا تلب نفس شيئا لنفس سواذا يا والمفتوص منها بحرصها علوانا يا شفيع الصاة في يوم لا تملك نفس شيئا لنفس سواها كل نفس منا إلينا كل نفس من ما إليك قل نفس من ما إليك إذا ما في الحشر خوف غام فإنه الإسلام بوح حكمة تدفق من سلساله لكل موغب سرى في شرعين الزمان I don't ودجى فرقد بعد فرقض يضيء دجى فرقد بعد فرقد يا إله العرش أصبع قادك وأقضي بما عن كل خلقك أكتم دوى ما اشتكيه وبنسه وكم لك من فضل علي ومن متن وحاسى ويجد وصفح وأصلح قلوبنا فأنت الذي طول الجميل وتكره ألست الذي قربت قوما فوافقوا فوافقتهم حتى أناه وأسله الاَذِي قَرَّبْتَ قَوْمًا فَوَصَفُوهُ وَوَفَّقْتَهُمْ حَتَّى آمَنُوا وَأَسْلَمُوا فَقُلْتَ اسْتَقِيمُوا مِنَ الضَّلَالَةِ فَقُلْتَ اسْتَقِيمُوا مِنَ وَأَنْتَ الْعَزِيزُ وَالْعَظِيمُ فَتَعَوَّدُوا لَهُمْ فِي الدُّجَاجٍ سُنْبِيْكَ رَبَّا فِي الْأَيَّامِ سَاجِدُونَ وَقُومُونَ لهم في الدجاء انس بذكرك دائما فهم في الليالي ساجدون وخوروا في ما ما كان ميلاد الرسول المصطفى إلا الربيع على ضارة وسورة دين المساواة. دين المسارات الصحيحة ذي ذبوب دين المسار يا مصطفى أذوك دحور تعادل وفاء إليك بعزج متكسر. نصح عن صاح ولا علذ إلى يصيبها بار من الغض العليم فسيدنا يصيبها الهواء و بكي هل هواء وصا فالواء حي يا ضوء بالحجاز طيبا مما ذاه لكل روح غذاء حيّ عن البقية وتسحَر المسجد حيث الأموات حيث الذنر حيث رسول محمد سيد الخير ونبي موجود بينهم ومن الله أساهم على هديه الأقوة